وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيَدُّهُمْ مَغْلُولَةٌ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ فِيهِمْ دَاخِرُونَ أُولَٰئِكَ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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 119. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين 110. وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولهُ يُدْخِلَهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ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 119. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 110. والذان يأتيانها منكم فآذوهما 119. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما 110. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب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 وَإِنَّ أَرَادْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائكم التي في حجوركم من نساءكم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 بإذن أهلهن واتوهم أجورهن بالمعروف بالمعروف محصلات غير مسافحة ولا متخذا أخدان.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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 112. ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا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 119. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا 110. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما 111. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون 119. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا 110. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قالتان حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يكن الشيطان لَهُ قرينا فساء قرينا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 119. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 110. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلون وإلكم الضّاء أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لمست من النساء فلم تجدوا ما فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتِ يَمْمُ صَعِيدًا طَيِيبًا فَمَسَحُوا بِوَجْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ وَرَغْفُورًا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 يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلع كما لعنا أن أصحاب السبب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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهداء ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهداء من الذين آمنوا سبيلا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 119. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 110. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 111. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه 119. وكفى بجهنم سعيرا 110. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 111. كلما لضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله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 124. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 125. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبِطُّ أَنَّ فَإِن أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَأَقُولَنَّ إِنَّكَ لَمْتَكُن بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً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 124. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 125. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله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 112. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا 113. وكفى بالله شهيدا 114. من يطع الرسول فقد أطاع الله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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أزكّسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدم من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَرَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوا هُمْ وَقُتِلُوا هُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوك حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم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 119. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم فخذوهم حيث ثقفتموهم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 وكان الله عليما حكما ومين يقت المؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم فجزاءه جهنم مخلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما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 فاولائك ماواهم جهنم ومساءت نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ميورا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 119. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما واقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَא ها أَتُمْ هَاأُولَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واتما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم ما طائفه منهم ان يضلوك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 ايَادْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَّا ثُمَّ وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلَا يُضِلُّ نَنهُمْ وَلَا يُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا فليغيرن خَلْقَ اللَّهِ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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 110. من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن 119. يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 110. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا 111. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن 124. واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا 125. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا 126. ويستفتونك في النساء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 والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا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 شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 117. غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلًا بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليمًا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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله إلا أولئك ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضلِّل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِن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 111. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 112. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما 113. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 111. وكان الله شاكرا عليما 112. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 113. وكان الله سميعا عليما 114. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله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 وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم